السلام عليكم الله وبركاته السلام عليكم الأخوة معي السلام عليكم الله وبركاته عليك السلام الله وبركاته أولا أعتذر لكم أستميحكم أعوذرا أخيرا أنا ما كنت أعرف أن المحاضرة في هذه الساعة وهذه الساعة طبعا المناسبة فيها مبتعدة بعض الشيء لأنه هذا الوقت وقت صلاة العصر العصر بيؤذن سبع دقائق أو ثلاثة وخمس دقائق وأنا أصلي في مسجد في جنازات بعيد شوي عن البيت وأنا حسبت الساعة السادسة يعني لما أبلغت أبلغت الناس الساعة السادسة أخونا الفاضل بيقال لي إن هي تنتهي السادسة لكن هذا الوقت يعني أكون وقت الساعة ثلاثة عندي في القاهرة أو في, في الأسكندرية خمس دقائق والعصر يؤذن فأهمني كيف؟ فسيكون من الصعوبة بمكان أن يكون هذا التوقيت هو ابتداء المحاضرة. تسمعوني السلام عليكم. نعم نعم نسمعك طيب نعم نسمعك خديمة الله. إذا إذا, إذا لا بد من الترتيب معا على أن الوقت يكون ممكن الرابعة عندي الخمسة عندكم هيكون هذا أفضل التوقيت هيكون بعد الصلاة صلاة العصر نصف ساعة تكون مساحة يعني. جيد. كما ترى الدكتور كما ترى الفضيلة الدكتور. طيب خلاص نبدأ في المحاضرة عشان لا نضيع عليكم هذا الباب آآ آآ ان شاء الله نتفق على المعد ابتداء يكون الساعة الرابعة في كل مرة يكون الساعة الرابعة ان شاء الله. جيد حتى ولو كان انتم ممكن تصلون ما المشكلة عندي هيكون في ساعة عندي أو ساعة عندكم فرق. لازم صلاه من الصلاتين تدرك واحد من منا تريدون نجعلها من الثالثه والنصف جيد جيد طيب في الدكتور عندنا, الصر... السالثة... عندنا في اليمن. طيب. أنا, انا ماذا أفعل الآن؟ أنا أبدا يعني خلاص خليها موحدة الساعة الرابعة عندي مفهوم تكون خمسة بتوقيت مكة وعلى على الأقل يكون هذا الباب ما رأيكم كما ترون صديقة الدكتور خلاص رضي الله عنكم عشان نجزم في المسألة وما نخسر كثير والمسألة صراحة المادة مادة مهمة ومادة مشتعلة يعني مادة ترتكز إلى كما يقولون الأصالة والمعاصرة فإني طيب احنا نتكلم على مسألة المعاملات المعاصرة هذه المادة مادة المعاملات المعاصرة هي اصاله لابد ان نقول كل شيء مستجد من النوازل والمستحدثات لابد ان يرتكز الى مكان كان من سابق على التأصيل الفقهي المعهود لعلمائنا في كتب الفقه فيصعب جدا ان يكون احد يريد ان يتكلم في مسائل المعاملات المعاصرة وما يكون عنده اصاله اتقان في مادة الفقه في باب المعاملات الفقهية التي فيها التأصيل الفقهي العام المعلوم لا سيما أننا نعلم يقينا بأن هذه الشريعة الغراء وهذا الصرح العظيم من الأحكام الفقهية والأصولية أن هذا الشرع الحنيف صالح لكل زمان ومكان صالح لكل زمان ومكان فما من نازلة ما من من تنزل إلا في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا قاله إمامنا إمام الشافعي حين قال أن الامام الشفعي كان الإمام الشفعي كان يقول المعاملات يقول الإمام الشفعي ما من نازلة إلا في كتاب الله يحلها علمها من جهلها علمها وجهلها من علمها من جهلها فكل سورة مستحدثة ما ترى كل سورة مستحدثة لابد أن تعلم لها يقينا أن هذه السورة المستحدثه لها أصل من صور المعاملات. فارجو أن يكون الأخوة الأفاضل هما ماجستير طبعاً أو دكتورة أكيد درسوا يعني مع الأقل مادة في على مسائل المعاملات في أبواب الفقه. عملياً هذا سيحدث يظهر عندما نتناقش معن في الباب أقول أهمية المعاملات لابد أن تعلم. لابد أن تعلم أمرا جيدا أو تعلم أمرا مهما جدا وهو أن المر مأمور الشرعان أن يأكل الحلال وأن يمتنع عن الحرام ولنصر ذلك إلا, إلا بالعلم ولابد أن يجتنب الربا ولأن الربا حربه عظيمة شعواء في كتاب الله جل فعله لمن مالك يقول من قال امرأتي يعني إن كان هناك عقاب في كتاب الله جل فعله أشد من عقاب الآكر الربا فأنت طالق قال سأبقيها إلى يوم الدين والمعنى أن أعظم عقاب نزل في كتاب الله جل فلاه عقاب الربا حين قال الله جل فأذنوا بحرب من الله ورسوله فأذنوا بحرب من الله ورسوله الأصل أن نقول بأنه لابد من التعلم فقه المعاملات من الهمية بمكان النمل فقه البيوع قال علماؤنا يعرف الفقيه من مواطن ثلاثة يعني كثير من الناس ممكن أن يقرأ كتاب الفقه ممكن أن يسرد الفقه لكن أن يتقن الفقه هذا أمر اخر ولأن من نبل قدره هو الذي أتقن الفقه كما قال المام الشفعي والحاصل أن مواطن إتقان الفقه في الحيض وفي المعاملات وفي الطلاق لا سيما في المعاملات لأن المعاملات فيها ما فيها من التنظير وإسقاط المستحدث على ما كان قبل ذلك نعم صراحه الاخ ماسك الغرفه لابد يعلم أنني أريد التناقش مع مع الطلبه يعني ما تغلق عليهم إذا انا سالت سؤالا احب ان اسمع منهم الإجابة لأرى كيف التجاوب أنا كان لابد ان انا اقدم مقدمه طويلة للكلام على البيع وايضا حليه البيع فساجعله ضمنا للكلام على فقه المعاملات المعاصره بحيث نحن نقرب تعريف المعاملات المعاصرة اولا وأيضاً مادة المعاملات المعاصرة سنبحث عنها والكلام على مسائل هذا الباب. نعم. أنا أقصد لو سألت أريد من الطلبة إنه يبقى في تبادل يعني النقاش بيننا هذا الذي أريده لأعلم أنهم أنهم يذاكرون أو أنهم يعني يستحضرون أو أنهم ينتبهون هذا الذي عندي مفهوم الكلام؟ أحسن الله عليك. المعاملات المعاصرة هي المعاملات المالية المعاصرة تتطلب فيها الفق اتقان أبواب المعاملات ومنهج المعاملات والفقه في هذا الباب سواء على مذهب أو سواء على الفق المقارن أو فقه الحديث إذا كان قد ولن هذه مراحل إذا كان قد انتهى من المراحل الابتدائية وعلى سهمه وأتقن الأبواب لابد أن يكون كذلك لابد أن يكون قد تعلم أبواب أبواب البيوع ما يحل منها وما يحرم وأيضا العقود وأيضا مسائل الرهن ومسائل الإجارة والوكالة هذه الفقهيات التي ينتظم معها معاملات المعاملات التي جاء الفقه بها أو جاء الشرع بها لابد أن يكون قد أتقنها لأنه كما قلت سيستدل هذه الأدلة وهذه القاعدة الكلية على المسائل المستحدثة كالعقود المركبة كالمصارف البنكية أو القول الفيزا كارت و الكلام على السلم الموازي كل هذه المسائل التي هي مستحدثه البورصات وما فيها في هذا في هذا الباب الاوراق الماليه وكيفيه التعامل بها هذه كلها ماده المعاملات المعاصرة هي ماده مستجدة تعتبر من النوازل فاذا كانت من النوازل اذا هي ماده اجتهاديه والماده الاجتهاديه لا يصح الانسان ان لم يتقن الماده الاصليه حتى يصل الى الماده الاجتهاديه عامه حقيقه المعاملات الماليه المعاصرة. هذا لابد أن تعلم أن المعاملات المالية المعاصرة لا تريدها في التفق من الفقه سواء في الفقه من المتقدمين أو المتاخرين لأن هذه مستحدثة كما قلنا وإن أفردنا تعريفة لغة للتقريب للطلبة المعاملات في اللغة جمع معاملها مأخوذة من عمل الرجل وعامله معاملة أو التعامل مع الغير فهي مفعلة مفعلة تكون بين بين اثنين، وهي في الاصطلاح هذه في اللغة، وهي في الاصطلاح تطلق على احكام الشرعيه المنظمة لمعاملات الناس بعضهم لبعض، مسألة المعوضات المالية، مسألة الوكالات، مسألة الإيجارات، مسألة التركة، مسألة الأمانات، هذه مسألة اللوطة وغير ذلك من هذه المعاملات التي ينتظر فيها تعامل المكلف مع أخي، مسألة المنا... المناكحات، مسألة الخصومات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا حتى هذه المعاملات تنظم لنا الأخلاق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعثت لاتمم مكارم الأخلاق المعاملات هذه تنظم لنا الأخلاق ممكن أسأل كيف, كيف للمعاملات من العقود البيع والشراء والاجاره والأكالة كيف تنظم لنا دوابة الأخلاق التي جاء بها أصل الإسلام السؤال لكم موجها فضلت الدكتور حافظك الله تنظم المعاملات المالية تعين في مسألة موضع الأخلاق الإسلامية من جهات أنها تكون من الانتظار بالمعاملات على النظام الإسلامي والنص الإسلامي تكون سببا في بعض المنازعات بين المسلمين أحد المقصود المراقب من المعاملات و. مادة بين ممتاز إبى إسر إسر إسر إسر إبى إذن الأولى على ما تلمح أنت لأنك شرطت بعيدا في أول الكلام لكن دبطتها في الآخر وهي أن عيون مقاصد الشريعة في هذا الباب هو هو قطع مادة النزاع والخصومة بين بين بين, بين المتعاملين صحيح هذا الذي تريده نعم صحيح هذا قص ممتاز ممتاز إبى إذن إذن المسألة فيها يعني محو وغر الصدور إعمالا للدرات إعمالا لما جاء به مقصد الشرع كونوا عباد الله إخوانا ولقول النبي صلى الله عليه وسلم فساد ذات البين هي الحلقة لا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين نعم الثاني ممكن أحد يأتيني بسبب ب... ب... ب... نعم أيضا يا ربما السلام عليكم عليكم السلام عليكم <كتب> حبيبي أيضا بيحلق من الأخلاق بالعقود ممتاز. الوفاء بالعقود, بالعقود هذه. نعم نعم. الوفاء بالعقود هذه. ماش ماش ماش. أنا من الغش في البيع أو أولا الوفاء خليك في هذا أهم شيء يا رجل. أنت أتيت بأهم بأهم ما تقوم الأخلاقيات الإسلام. الوفاء وهذا من, علام من علامات صدق الإيمان. إذ إذ, إذ عدم الوفاء من علامات النفاق. فالوفاء بالعقود فيها فيها دلالة واضحة جدا على علامات الصدق علامات الإيمان. وقد نقول ايضا في هذا الباب يعني من من من من علامات او من نظم الاخلاق في المعاملات مسألة الرفق والمعامله الحسنه ومسألة أن ان يحب الاخي ما يحب لنفسه ويكون صديقا في ذلك يجمعها قول سلم رحم الله امراه سمحا اذا باع سمحا اذا استرى سمحا اذا اقتضى في كل المعاملات تكون السماحه يعني اعظم ما يكون خلقا للمسلم وهذا اعمالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما كان رفقه في شيء إلا زانه وما نزع شيء شانه نعم. هو أن الله رفيق يحب الرفق ويعطى الرفق ما لا, لا يعطى على غيره من هذا أيضا في هذا, في هذا الباب مسألة تعدي الخير للغير لا يوم حدكم حتى يحب الخير ما يحب النفس وهذا يعني يتجلى لنا في حديث عبد الله البجلي صحيح عندما قال فيعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطعوة والنصح لكل مسلم جريب نفسه لما اشترى البعير أو الخير على ما أذكر كان ثمنه أربعمائة دينار أو درهم أخذه وبعدما ركبه والده كان يقول لبائه يا رجل إنه يستحق فوق ذلك يا رجل إنه يستحق فوق ذلك حتى بلغ به إلى ثمانمائة وهو يقول والنصح لكل مسلم فالوفاء والأخلاقات الحسنة تنتظم عندنا في المعاملات لذلك دائما العوام يقولون الدين المعاملة دائما يقولون الدين المعاملة صحيح ولا لا طيب وأنا عندنا في هذا الباب إذن المعاملة هي يربط الناس بعضهم ببعض بعض في مس مسألة المبادلات يبقى إذن المعاملة هي حقيقة المعاملات المالية المالية نسبة إلى المال هي والمال هو كل ما ما الإنسان المال كل ما يملكه الإنسان من الورق نقدي أيضا من الأراضي من الرباع من السيارات وغير ذلك كل ذلك يطلق عليه مال كل ذلك يطلق عليه مال وإلا لو, دخ... لو رجعنا إلى العرب يطلقون المال على... على الإبل كان من أعظم أموالهم الإبل وهو من أكثر أموالهم ولكن العصر الذي نعيش فيه هنا المال يطلق على الأوراق النقدية أو الأموال الورقية وفي الاستراح الماله كل ما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره الوقت الحاجة المال هو كل ما يميله له الطبع ويمكن يدخل وقت الحاجة هذا يسمى ملا كالسيارة كالأرض نعم وأيضا قد عرفوا بعض الحنابلة هو ما يباح نفعه مطلقا أو اقتناءه بلا حاجة إذن المعاملات المالية المعاصرة طبعا إذا قلنا المعاملات المالية المعاصرة مأخوذة من إيش؟ من العصر وهو الزمن المنصوب لشخص يعني لو قلنا معاملات المالية المعاصرة النبي صلى الله عليه وسلم في عصر النبي صلى الله عليه وسلم والحق أن الكلام هنا سننظر فيها هذه المعاملات المالية المعاصرة في وقتنا المعاصر وفيها معاملات كثيرة مستجددة وهذه المعاملات لابد من النظر إليها لأنها كما قلنا إما قضايا مستجددة وإما أنها يعني نوازل المعاملات مادة المعاملات المالية المعاصرة فيها قضايا الماليه التي استحدثت في هذه الزمنات ولم تكن معروفة عند عند تدوين الفقه والتشريع يعني حتى عصر الاجتهاد الفقه وتالقه ما كان فيها مثل هذه القضايا المالية التي استحدثها الناس في عصرنا هذا مثل النقود الورقية وشركات المساهمة والبورصة والعقود المركبة كل هذه ما أحد ما كان ما كان الأمر معروفا ولا معهودا عند فقهائنا في هذا الباب المعاملات المالية يعني كما قلنا هي متطورة والتطور فيه دلالة وضحة جدا على مرونة هذا الشرع على أساس أنه الأحكام تعلمون أن الفتوى قد تتغير بال. بتغير الزمان والمكان الفتوى قد تتغير بتغير الزمان والمكان لكن أنا أسألكم ما الفرق بين الفتوى وبين الحكم العام ما الفرق بين الفتوى وبين الحكم العام وملابسات الفارق في ذلك وما يتضمنه الشرع في احتواء مسائل الفتوى التي يحكم الأحكام العامة فأنا أقول ما الفرق بين الفتوى والحكم العام السلام عليكم عليكم السلام عليكم وبركاته الفتوى الشيخ غرم المذمة إيش؟ الحكم المذمة. الف ما إيش؟ الفتوى. ملزمة. الفتوى غير مذمة. لا أيوة. أنت بتاتي بتاتي بتاتي بفارق ملزمة. من الفوارق فقط. صدر الباب بالفرق بين الفتوى والحكم وبعدين أتي بالثمرة ممتاز. والحكم أحيانا يكون عام والفتوى أحيانا تكون خاصة. نعم ممكن تمثل لي لا يحضر من مثال الشيخ حفظك ربي اجابه سديده وجزاك الله خير احد ممكن يتعاون معنا في هذا الباب فهد صراحة كتبها انا اريد ينطقها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام والبركات. حيا هلا واهلا وسهل. تفضل تفضل. الفتوى. هاه. الفتوى تتغير بتغير الأحوال. الزمان والمكان الفتوى. والأحوال والفتوة قد تتغير من إنسان لإنسان. تتغير تتغير. لأنه لأنه الفتوى معناها معناها. تتغير بتغير الزمان والمكان. نعم لأن معناها فرق بين نوع وعين. ممتاز. وبعدين والحكم. والحكم حكما ثابت لا يتغير الحكم حكم ثابت لأن حكم اسمه التقصيل العام نعم الح الحكم هو هو تقصيل العام فاهم كيف هذا تقصيل عام ولذلك ان نقول نقول نعم. نقول مثلا مثلا في هذا نعم. في هذه في هذه الأبواب مسائل المراث مسائل حتى مسائل الحدود قد تتغير وتتبدل آه. الفتوى ولكن الحكم العام يعني أنا قلنا سأضرب مثلا الحكم. الحكم لكن الحكم يا شيخ الحكم ثابت فيه. الحكم ثابت وملزم. الفتوى قد تتغير وتكون ملزم. أقول ممكن أن يقال. بحسب الأحوال حتى بحسب الأشخاص. ايها اليماني, أيها اليماني لا تتعجل لا تتعجل. وبشرك بمشارة النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة يمانيّة والإيمان يماني. كم أحبكم في الله وربي. لا سيما اننا في مذهب واحد. أكيد أنتم شوافع صحيح ولا لا. حفظكم الله شيخ. رب يرضى عنكم ويحفظكم. هذا هذا كلام من. لا لا. ليس ليس كذلك بل بل بل هو تأصيل من النبي صلى الله عليه وسلم لمعرفة قدركم. بل علامات الساعة تدل على أننا سنأتي إليكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يكون جند جند بالشام وجند باليمن وجند بالعراق. قال كونوا من جند الشام وإلا فجند اليمن. وياكم وجند العراق. الفتنة من هناك. فنسأل الله أن يتم عليكم النعمة وأن لكم الأمر طيب احنا نقول ضربه للمثل في هذا الباب قد نقول بأن الحكم العام ان من زنت لابد وإن كان وكانت كانت لابد أن ترجم وان كانت بكرا يبقى الجلد 100 وتغريب عام تغريب عام هنا على الراجح صحيح عند الاختلاف الفقه بين العلماء جاءت امراه وقد زنت وجاء جاء عمر بن الخطاب فاخذها فقال لها زنيتي قالت نعم مع معروج بدرهمين <تصفيق> قال ذلك هذه ليست بجاحه وصلت الوقاح لا لا الصحابه فيهم ما فيهم من المروءه والادب نحن الذين فينا ممكن ان يكون فينا مثل هذه البجاح لكن هي قالت جاهلة هي تحسب ان الأمر يعني مشروعا فقال قال لها يعني فعلت كذا قالت نعم وذكرت الرجل وقالت بدرهمين فعثمان بن عفان نظر فقال إنها, انها انها تتفوه به تتجرا به انها لا تعلم الحكم فعزرها عمر الخطاب فلم يقم عليها الحد فهذه هو فتوى تعتبر هنا فتوى وليس حكما عام ولذلك نقول لابد أن نفهم في الفارق البون الشاسع والفتوى الواسع بين الفتوى وبين الحكم العام الفتوى تتغير مع كل زمان ومكان وأحوال هنا المسجدات يدخل في هذا الباب وهذه كما يقول علماء أصول الاعتقاد التفريق بين النوع وبين العين التفريق بين النوع وبين وبين العين فهنا يكون الاسقاط اسقاط على العين يحتاج الى ضوابط فقهيه معينه ويحتاج الى اجتهاد ويحتاج الى دقه نظر واما الحكم العام فهذا تاصيل تاصيل عام المعاملات المعاملات الماليه المعاصره كما قلنا لها اسماء جديده موجوده وليست كالمعاملات الماليه القديمه فمن امثله ذلك الفوائد البنكية الفوائد البنكيه هذه التجارية يعني ايه تجاريه الان منهم من يقول بانها ربا ومنهم يقول ليست بربا وطبعا الذي يقول ليست بربا ما ادري ما هو اد انا انا نفسي احتار من اين اتوا بالدليل انه ليس بربة ما ادري كيف وهم يعلمون يقينا أن البنك وسيط البنك يسطو على الناس البنك يكون وسيطا لا يمكن أن يدخل البنك في المغامره والمخاطره لا يدخل في الغلم والغلم ابدا البنك يأتي يقترض ويقرض وياخذ الفوارق يقترض ويقرض وياخذ الفوارق فلذلك الفوائد كليتا حرام غريب لكن سنتكلم عنها وسنبين مساله القرض الربوي القرض للانتفاع والقرض للتجاره وغير ذلك سنبينه ان شاء الله لا سيما ان بعض الازهر قد اتانا بتحف عندما قال في قول تعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفه قالوا اذا عندنا من تعليم الأصول والقواعد التفصيلية بأننا عندنا منطوق والمفهوم يخالف المنطوق. وقال لا تأكلوا لب أضعف مضاعفة فمفهومه كل ولكن رويد الرويد. وهذا طبعا من يعني من أمتع ما سمعنا ضلالا في هذا الباب على على تحليل شيء على على شيء محرم. فهذا ما يصح بحال من الأحباب. فلذا نقول هذه المعاملات لها ما لها من يعني التطبيق الفعلي. أنا أسف لحظة بس لحظة ناس. يا صلى أنا في الدرس الآن طب اسأل بسرعة بسرعة صد ما فيها أي شيء يكمل العطبي بس الأولى يفعلوا ذلك لذلك هذه سنة مستحبة وفيها كمالات الأجر يقفوا بقى يروح على غاية ما يطلع على الصفا إلى الكعبة وارفع دائما يقول الله أكبر, أكبر ثلاثا ويدعو الدعاء ال العمرة صحيحه ما في شيء كل هذا صحيح هذه سنة مستحبة فيها كمالات الأجر بس بتحت عمرك حبيب صواني صواني جزاكم الله خير عسل الله عليك صواني وهذه عندي مساءة فهد قال لي وهذه مساءة فتو عندك في هذا الباب ممتاز اعذروني انا انا انا ساء ادبي ان انا رديت لكن ماذا افعل انا اعتزل لكم جدا في هذا الباب فسامحوني سامحوني رديت لان انا عارف سؤال وكان اللي بيسال بيكون ملهوف يعني طيب المعاملات المالية أيضا المركبة نعم هي فيها صور, صور قديمة والصور القديمة كالصور الحديثة أيضا باسمها لكن تختلف اختلاف كبير جدا في المعاملات المصرفية وأنا سمحوني سأصدمكم فلا تنصدموا لأن المعاملات لأن يعني نظرت ووجدت في كثير من المعاملات البنكية التي تسمى المصارف الإسلامية أغلبها تحاول عاربة أغلبها معاملات معطوبة يعني أضلا أضلا الفقه فيها غير مكتمل تعلمون من من أعظم الصور المشهورة قديما هي بيع المرابحة للآمر بالشراء فهي تتكون من عدة صور عقد بيع بين البنك وبين البائع طيب وبعدين وعد من المشتري البنك بشراء السلعة مرابحه وبعدين بيع المرابحة ان يشتري العميل السلعة من البنك وأكثر من سعر لها يو يو يو يو من سعر يوميه لاجل التقصيد فهمتم شيء اصور لكم تصويرا طيب زيد ذهب إلى البنك يريد زيد ذهب إلى البنك يريد اي دي للجامعه يعني فسامحونا زيد ذهب للبنك يشتري سيارة السيارة كل واحده ما يعشق أنا أعشق إما البيئم أو وإلا فذهب يشتري البيئم قال له هذه السيارة أريدها مواصفاتها وعندين ثلاثة فأعطى المواصفات فالثاني قال له طيب فاتصل بالوكالة فالوكالة قالت عندي بمائة ألف بمائة ألف عليه قال هي بمائة ألف وأنا عليك بمائة وثلاثين منجمة على عين فيقول له أوافق شوفونا باع له باع له دون أن يملك طيب نقول لا هو مش على لما يملك هو اصاله إذا ذهب البنك لا يخرج من البنك إلا يكتب شيء اسمه الوعد بالشراء والوعد بالشراء تعلمون أن الوعد الملزم عند جمهور العلماء يرون أنه ليس مسلما قضاء يعني إنما ديانة باتفاق الوعد ملزم ديانة والملكيين يقولون أنه يعني الوعد, الوعد, الوعد, الوعد الملزم أو الوعد, الوعد بالشراء ملزم قضاء وديانة وهذا كلام الملكية فيكتب ما هو وعدا ملزما لا يستطيع رجوع عنه يعني وهذا هذا يعتبر عقد جديد أحصل الله عليكم هذا اعتبر عقد جديد فيكون هنا عقدان في عقد ونسالناها عن بيعتين في بيعه وناها عن بيع مشرط هذه اول ماخذ من ماخذ الذي تتعاملون بها ثم يقول له اذهب الى الوكاله فيذهب الى الوكاله طيب فياخذها من هناك ويكتب الشيكات التي عليه في البيع تقصيدا ويأخذ السيارة وهذا بيع باطل من أوله لآخره الامضاء على الوعد المو... الوعد بالشراء والوعد هذا ليس ملزما كما قلنا هو بيجعله ملزما الثاني بأنه يبيع عليه ويأخذ منه الشكات قبل أن يمتلك فباع لم يملك ورابح عمالا يضمن حتى لو اشتراها حتى لو اشتراها يعني حتى لو قال له اشتراها نعم خليك بقى حتى لو اشتراها فإنه ما يملكها تمام الملك إذا اشتراها ما يقبضها تمام القبض والنبي صلى الله عليه وسلم قال من, من, من ابتاع شيئا فلا يبيعه حتى, حتى يقبضه وهذا في حديث حكيم بن حزام حديث ابن عباس قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى فلا يبيعه حتى يقبضه فهو ولو اتفق مع الوكالة على الشراء لكنه لم ينقل لم يقبض تعلمون حديث الصحيح أن ابن عمر رضي الله عنه يقول اشتريت زيتا اشتريت زيتا اشتريت زيتا وجاءني رجل اربحني فيه يعني اعطاني ما اربحني فيه ف فقلت بعت فوجدت رجلا يضرب كتفي فقلت من فقال قال زيد زيد بن ثابت قال زيد اما علمت ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى اذا باع المرء شيئا بتاع المرء شيئا ان يبيعه حتى ينقله حتى يحوزه حتى يقبضه فهنا حتى ولو اشترى بالهاتف السيارة من الوكاله لم يضمنها لانه لو ذهب رجل الى هناك ووجد أن المياه والسيول ضربت فيها شيئا الضامن هو ايش صاحب الوكاله يبقى هنا رابح ما لم يضمن اي مخالفه شرعيه أيضا بأن لو قال له اذهب خذ السيارة ووجد السيارة يعني بعد ما لم ينقلها قلنا لم يتم القبض تمام القبض بالنقل تمام القبض بالنقل فلم ينقل فلم يتم القبض فكيف يبيع وهو لم يقبض كيف يبيع ولم يتم النقل يعني لم يكن مالكا ملكا تاما مفهوم فأذي المرابحة التي ثلدها في كل المصارف الإسلامية مرابحة ناقصة الأضلاع كلها فيها ما فيها من الخطأ البين في عدم في عدم التطبيق الصحيح في هذا الباب <تصفيق> الآن فهمتم ولا ما فهمتم هذا درس درسنا معنا درس الآن فهمتم ولا ما فهمتم الصوت واضح الحمد لله الصوت هو أخونا الفاضل جزا الله خيرا قال لو في صوت الأطفال أو سيغلق ال ال الميكروفون فرجاء نلتزم الصمت يا شيخ بارك فيكم. الله, خيراً. الله يبارك فيكم الله يبارك فيكم ما. ما شاء الله جزاكم الله خيراً إذاً خصائص سفر المعاملات في الإسلام حتى يتضح لنا كما قلنا المادة التي سنتكلم عنها وأرجو أن الإخوة الأفاضل يكون فيهم ما فيهم من يعني الانتباه لأنني في كل بالذات المعاملات المعصرة في كل محاضرتين سأجعل أخذ امتحانا أو اختبارا شفهيا. وعزلوني في ذلك لأن هذه مسألة اسمها مسألة التمرس العلمي اسمه التطبيق العلمي على على الفهم النظري في هذا الباب. أعيد أعيد أي صورة صورة المرابحة في البنوك؟ الاختفاضله تطلب اعاده الصوره اي صوره طيب طيب هي مساله اشراء السياره من البنك كيف تكون هو يذهب كما قلت يذهب المشتري إلى البنك يقول له تبيع علي سياره نوعها كذا يريد يعطيه ما يريد فصاحب البنك يقول له نعم الوكاء اين رايتها فيقول له رايتها في وكاله كذا فيتصل بالوكاله ويقول السيارة كذا بكم يقول بمئة ألف فيقول للمشتري انا سابيع عليك 100000 ابيعه عليك 130 اربح عليك ذلك المربحة جيد ما في مشاكل وهو أيضا ربح الثلاثين من أجل انها منجمة يعني هو اشتراها اشتراها نقدا ويبيعها منجمه مقسطه ايش اللي بيحدث اول المعامله ما الذي يحدث يكتب وعد اسمه وعد بالشراء, بالشراء هذا عقد مستقل هذا عقد مستقل والوعد بالشراء ليس وعدا ملزما قضاءا عند جميل أهل العلم خلافا لمالك وإن كان الاتفاق أن الوعد ملزم ديانة لا قضاء هم يجعلونه ملزما قضاء ما استطيع أن يرجع المرأة للشراء ما دام قد كتب الوعد وبعد ذلك يقول له اكتب الشكات يكتب الشكات ويكون باعلي السيارة وبين له الأقصاء التي ستكون وهذه مشكلة كبيرة جدا لما؟ لأنه الآن باع ما لم يملك وربح مالا يضمن السيارة حدث فيها شيء والرجل ذهب من البنك إلى الوكالة وجد فيها شيئا ما الذي يضمن هذا الشيء؟ لا يمكن البنك الوكالة تضمنه لبين أن باع ربح مالا يضمن وأيضا باع ما لم يملك لأنه لابد من الملك التام حتى يصح البيع وقلنا ذلك في كل شيء لان ابن الحديث جاء من ابتعى شيئا شيئا نكره في سياق الشر تفيد العموم يبقى اي شيء سواء كان طعاما سواء كان عقارا سواء كان دورا سياره دكانا كله يدخل في ذلك من ابتعى شيئا فلابعه حتى يقبضه وبالقبض تمام الملك وبالقبض تمام الملك والدلالة كما قلنا حديث ابن عمر عندما اشترى زيتا وأربحه فيه رجل قال زيد أم أن يسلم عن ذلك وقال من التاع طعاما فلا بيع حتى يقبضه حتى ينقله حتى يحوزه قبض نقل حيازة لا تكون تمام الملك لا يكون إلا, إلا بها وهذه الأضلاع غير متوفره في البنوك عند بيع وشراء السيارات بالمرابحة مرابحة زائفة ناقصة الأضلاع أكثر المعاملات أكثر البنوك الإسلامية إن لم يكن كل البنوك الإسلامية الآن كلها على عطف في المعاملات حتى بنك البركة وهذا أشهر بنوك الآن اشترى أزونات أزنات خزانته وهذه يعني تعامل بالربا صريحة هذا تعامل بالربا صريحة عليكم السلام وفق المعاملات المعاصرة يتفق مع فروع الفقه الإسلامي ففقه المعاملات هي تنزل تحت القاعد الكلية الكبرى ولمعاملات الفقه الإسلامي لها ضابط ضاوت معلومة في التأثير العام قال تعالى يا أيها الذين عملوا لا تأكلوا أما بينكم الباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم فقال لا تأكلوا أما بينكم الباطل يبقى كل نعم لم يطفع لها صغة الشرع فيا باطلة وإن كان الحق أن الأصل في المعاناة الحل هذا سنبينه في هذا الباب والقول تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتضلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالاسم ما تعلمون فهذه قاعدة عامة في وأسس للمعاوضات بين المكلفين بعضهم البعض اللهم أمين اللهم, اللهم أمين قال لا تاكلوا اما لكم بينكم بالباطل قال وتدلوا بها الحكام لتاكلوا فريقا من امام الناس بالاثم وانتم تعلمون هذا منع في صور كثيره جدا من هذه الصور صور صور, صور بيع النجاسات بيع الخمر والخنزير بيع الاصنام كل ذلك محرم ايضا منها من تطليب نفس الـ الـ الاخر كحلوان الكاهن ومهر البغي وثمن الكلب كل ذلك حرام والقمار والغص والغش والخداع كل هذه معاملات محرمة وأموالها المترتبة عليها محرمة ولقوله هذه هذه أسسه الآن أسس لا تأكل أعمالكم من أكل بالباط إما بالتغريري والغشى وأيضاً ب... كما قلنا بالناسة ب ب, ب... ب... بحرمة المعاملة ذاتها ومن الأسس والقاعدة الكلية وأحلى الله البيعة وحرم الربا وألفلام هنا للجنس لا للعهد وهذا قالوا شفعي وغيره يعني ألفلام جنسية يبقى كل بيع على الحل وأحلى الله البيعة لسيما أنه بدضيها تثمين أشياء قال قال بدضيها تثمين أشياء قال وحرم الربا تفضل يا فهد تفضل أحسن الله لك فكل بيع على الحل، كل بيع على الحل، وكل ربة على الحرمة، كل بيع على الحل، وكل وكل ربة على الحرمة، وصور البيع كثيرة جدا إلا ما دل الدليل على التخصيص، إلا ما دل الدليل على التخصيص. قد تأت التخصيص. في هذا الباب بالسنة بالسنة مخصصة للكتاب عندنا صنفان من البيوع وصنفان محرمان لكن تحريم الأول تحريم الأول غير تحريم الثاني تحريم الأول غير معلق مصدود فيه أضع عليك الكثير يا دكتورة كان الله في عملي وتحريم الثاني تحريم قد يسخد تحريم به لأنه تحريم معلق والتحريم الذي يتعلق بحقين بحق الله وحق, وحق الآدمي هذا هذا يعمل فيه بقاعدة منطقنا يقتضي الفساد العقود لا تصح وتحريم يتعلق بحق الآدمي والقاعدة العامة في حقوق الأدميرين أنه كل من له حق له الحق أن يسقطه ولا الحق أن يوقفه أو يقبضه فرجع إليه راجع إليه السؤال طيب ممكن بعد المحاضرة مع معك لو تريد سؤال في نفس الذي تكلمنا فيه والأمر واقف معك نعم أنا تحت أمرك تفضل تفضل يا محمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله, ورحمة الله. الله خير بالنسبة لمسألة الشراء. نعم لماذا لا نقول لم... انها لماذا... البنك... لماذا نقول إيه؟ إنه... لماذا لا نقول أنها ملزمة؟ آآ... لأن البنك يشتري إحنا نقول الم... نقول هي ملزمه ليست ملزمه قضاءا هي ملزمه ديانةً أي لان البنك يشتري السياره مثلا من الوكاله نعم. حينما يتراجع المشتري الشراء من يتحمل خساره البنك ممتاز اولا هنا يتاتى ويتجلى ما قلت لك اذا اذا اذا جعلنا الوعد ملزما سيرناه عقدا ثانيا لأنه خاص ما استطع تراجع فيه صار صار كالبيعان بالخيار ما لم تفرقه فانت لازم البيع صحيح صار عقدا مستقلا ونسلمناها عن عقدين في في في عقد أو بيع بيعتيني في بيعة الأمر الثاني مهم جدا في هذا الباب نحن بنقول بأننا نلزمه احتراما واحترازا من إيش إنه لا يقابل ضرر صح ولا لا لا يقابل منك الضرر فنقول لو ممتاز أنت يعني المسألة عندك تتحاشى على مسألة الضرر والضرر يزال لكن أن واقع في حرام أن تبيع ما, ما لم تملك وتربح ما لم, ما لم تضمن فا فا فا فلذا ل لنتنتظر كمان ننتظر يبينا هذا هذه ال ال الخطأ الذي وقع فيه ونقول له لو ملكت لجعلنا لك المخرج قال لو مالمخرج ما قلنا اشتري بخيار الشرط اشتري بخيار الشرط تعال خيار الشرط بعض الشباب يقولون ثلاثة أيام الحنابلة يقولون أو الملاك يقولون شهراً الحنابلة يقولون أبداً فنقول اشتري بخيار الشرط بخيار الشرط اسف بخيار الشرط, بخيار الشرط إن تراجع الواعد ولم يشتري رد ردت, ردت أن تسلع فهمتني وهذا أيسر ما يكون وهذا مخرج مخارج شراية طب السؤال باء لماذا لم يفعلوا به لماذا لم يفعلوا به لا لماذا لم يفعلوا به لأنهم أيضا لو فعلوا به ستكون مدة يتحملون فيها فاهم تاني نعم فهمت ماشي جزاك الله احسنه الله السلام عليكم يا دكتور وعليكم السلام يا لا لا. أنا أقول لا لا قل أن الغالب مثلا أن البنك مثلا في اتفاق بينه وبين مثلا السيارات. على توفير السلع تكون جاهزه مثلا. فمجرد ما يجي الشيخ يطلبها البنك عليهم مجرد اتصال خلاص يكون ملك السلع. لا مرة ثانية حبيبي دولا الشيخ فيه اتفاق مثلا بين البنك وصاحب البضاعة على أن يوفر له سلع معينة نعم حسب ما يطلبها زبائن البنك فأنا جيت بطل من البنك سلعه وهذا السلعه البنك فيه اتفاق بينه مسبق وبين صحيح بالسلعة. خلاص. يبقى أيضا يبقى أو يبقى, أو يبقى أو. طب حتى لو تكلمنا بهذا الكلام يبقى لابد لنا من إيش؟ من تمام الملك. ما هو الإنسان لا يستطيع أن يتصرف فيما يملك إلا إذا تم ملكه. وين تمام الملك؟ تمام الملك لا يكون إلا بالقبض. والقبض لا يكون إلا بالنقل. وهذا لم يحدث. فهمتني؟ وهذا لم يحدث؟ نعم فهمت إيش؟ طيب. يبقى أيضا منخرم الأمر عندهم أيضا. بس لا يتم الخصم مثلا حينما يتفت البنك بصفات لا لا المخرج الذي قلت لك المخرج المخرج, خلاص المخرج خلاص لا لا. آخر كريم المخرج الذي قلت لك هو أعظم المخارج أفضل المخارج هو إنه يشتري بخيار الشرط يبقى مع ذلك أنه نفد من نهى عن الرحمة يضمن فهم كيف وأيضاً امتلك وتم ملكه فتم بيعه لأن هذه محاذير لابد أن يحترز منها طيب يا شيخ هو الآن في وسائل الآن تكون، تقوم مقام القبض يا شيخ ويش هي الوسائلة تقوم مقام القبض وش هي؟ يعني مثلا الآن الشيك المصدق مثلا ما يكون مقام القبض مثلا كيف؟ تحويلة مثلا من حساب لحساب لا مقارب هذا مقارب. هذا في هذه ما ستاتيك, ستأتيك كل هذه ستأتيك هو المسألة إنه, انه لو كان شحن شديده من بلاد بعيدة وشحن الشحن فيها لسفن او طائرات يقولون ان ان تم القبض اوراق اوراقها يكون تم القبض هذا على تخريج على القول المالكي وهذا فيه نظر ايضا فهمت وكل ذلك سياتيك لانه هذه كلها معاملات معاصرة سنقول لك ما ما نغلقه لا نغلقه إغلاقا بل نفتح لهم الطريق لي يفعلوا لأن شرعنا الحنيف ما جاء بإغلاق مادة إلا فتح مادة أخرى فهمتني وهذه تأتي تأتي لمن تضلع لأن العلم لابد فيه من تضلع صحيح إحنا قلنا أيضا الأسس والأصول التي نمشي عليها في حتى المعادلات المعاصرة لابد أن نعلم أن هناك يعني أصناف من البيع جاء الشرع بالنهي عنها وهذه الأصناف منها ما يطبق فيها قول القاعدة العامة الكلية مطلقنا يقتضي الفساد فتبطئ العقود ولا تترتب عليها أسرها ومنها ما يعني يبقى معلقا ولا ولا ولا يرد على ولا يجد عليه الإبطال بيوع الغرر وبيؤد الضرر بيوع الغرر وبيؤد الضرر وفسح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر اللي ما مناو يقول ما مناو يقول هذا هذا الحديث العظيم قاعدة قاعدة عظيمة القاعدة الإسلام في مسألة المعاملات قاعدة عظيمة من القاعدة الإسلام في معاملة في مسألة المعاملات هنا ناعم بالغرر والغرر الخطر الغرر هو الخطر والغر في الإصطلاح ما كان على غير أهدا ولا ولا ثقة والغرر في الاصطلاح هو ما غلفه الجهاله ما غلفه الجهال المعنى أن ان كل ما ما كان مستور العاقبة ما كان مجهولا فهذا هو الغرر فكل بيع ظهر فيه جهاله فهو ينزل تحت عموم النهي العام من النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر قال بعض العلماء هناك غرر في صيغه العقد وهناك هناك غرر في محل العقد الحق نقول بأن الغرر قد يكون غرر وجهالة جهالة بالكم جهالة بالكيف جهالة بالثمن جهالة بالأجل هذه جهالات يفسد بها العقد يعني لو اشترى منه سيارة قال له مئة ألف هو معلومه الان وشاف قال قبلت قال مئة ألف قال اشتريت وتركه ومشى ولم يحدد له وقتا وأجل للدفع البيع لا يصح لما لأنه فيه الغرر اشترى علبة فيها أقلام علبة فيها أقلام اشتراها بمئة جنيه فالبيع حرام البيع لم البيع لم يصح المعاملة حرام والبقاء لم يصح لما لأن هذه فيها جهالتان العلبة التي فيها الاقلام فيها جهالتان ما الجهالتان وهي يجاب زايد عمر ذاهب فاشترى من مكتبة علبة أقلام طويلة كبيرة طيب اشتراها بماء جنيه واعطاها الماء جنيه نعم جهالة الوصف وجهالة العدد ممتاز جهالة الكم و جهالة الكيف جهالة و الكم والكم جهالة الكيف ممتاز السلام عليكم يا دكتور بس في ممكن مثل هذه الأشياء غالباً عند المحلات توجد عينات. شوف إحنا تكلمنا أنا هذه المخارج هو لم يرى عينة ولا مرشحين علبة بمنابجناه فاقط منابجناه أخذ العلبة ومشى فيها جهالتان جهلة الكيف بس بس سمعني سمعني جهلة الكيف فجهات الكم ما إذا وجد عينة طيب إذا وجد عني عينة بس. مفتوحة وعارف القادر خلاص انتهى الموضوع فهمتم؟ آه الله عليك هذه المخارج ظاهرة لكن أنا أبي لك فقط صورة المعاملة العرف يا دكتور يدخل به هذا فيما تعرف عليه الناس في المبايعات وفي مثل هذه الأشياء كيف؟, يمت... كيف؟ يعني الآن مثلا مثل هذه العلبة الناس تأتي للدكان الناس تشترون دون العداد والوصف يأخذ لا لا لا ما يصح لكن هو إذا كان يعلم, يعلم بأن العلبة هذه فيها عشرة أقلام ولأنه كان الرجل قد كتب أن العلبة التي عندي فيها عشرة أقلام ويعلم القلم بعينة موجود منه نعم لكن غير ذلك واقف المحذور العرف هنا خالف شرعا والجهالة مادة نزاع نحن قلنا نظم الخلق في نساءات المبيعة هو إيش محور وغر الصدور والجهالة تعطي وغر الصدور والمنازعات الشديدة كمان طيب كثير من التجارات وما ينتهر في الأسواق وبالتنوعها وأعدادها تشترى بالجملة دون النظر إلى ماهية الشيء الآن لو, لو بالجملة كما تقول أنها بالة من البلات فهم كيف ويعرف ما فيها هذا أمر آخر مسألة البيع جزافة هذه مسألة أخرى أنت فهمني لكن المسألة هنا نقول ودخل الرجل يشتري كم من معينا موجودة هي البالة من البلات هذه سواء الأقمشها سواء الأقلام سواء الأدوات المدرسية فلابد أنا لابد يعني على لا بد لأنه عدم المعلومية تغرس صدور هذا بيقولها انت غشتني غررت بي هذه الأقلام خمسة وأنا أشتري علبة مئة مئة أشتري بها خمسة عشر ليس خمسة فما كيف فمادة نزاع مسألة إنه أشتري بالجملة هذا أمر آخر كما قلت يدخل في بيع الشراء شراء جزافا عامه يندرج نعم عفوا يعني ما يندرج ايضا تحت شراء مثلا الفواكه والمزارع وغير ذلك سي سيطرد في هذا المسألة اشياء كثيرة جدا ما في بيع المزارع لابد بده تفهم بيع المزارع اما ان تقول بيعها يكون سلما او بيع المزارع قبل قبل أوان الجز ماشي ان السمرة ما تطيب أو بعد, بعد أن تطيب السمرة كل هذا يحكمه المعاملات نفسها التي بيانها النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السمرة حتى تحمر حتى تصفر وبيع السلام أنه يشتري منه السلم هذا أيضا ضابط وضابط. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى في مسات المزارع نهى عن بيع المعاومة بل المعامله نيات التاجر للزارع يقول له محصوله خمس سنوات لي ويرطيه مالا هذا بيع باطل فاهمني معاك معاك يا دكتور اسمعك ممتاز طيب اذا عندنا الغرر الغرر قد يكون في صيغه العقد كما مثلا بيع ثاني في بيعه بايع شرط هذا حرام هذا باطل العقد هنا باطل لانه في غرر باعتين في بيعه باعت صار الأمر على الغرر ولذلك هم يقولون إذا قال له بعتك نقدا بكذا أو تقصيدا بكذا المنع بيع التخصيط منعه بذلك منعه بذلك حديثه منعه بحديث, بحديث من باع باعتين في باعة باعت فله أو كسهما أو ربا فله أو كسهما أو ربا معي أنت وبيع العربان قالوا بيع العربان أجدا فيه تغرير بالإنسان ولأنه يأخذ ما يملك والحق أن النبي نهى عن بيع العربان والكلام في الحديث حديث ضعفه كثير من المحدثين لكن بعض المحققين قال بناو يرتقي إلى درجة الحسن والاحتجاج بيع الحصات بيع الحصات فيه غرره الآن لا يعلم الكم ولا الكيف هو يرمي الحصة إذا وقعت في أرض فهذه له هو يرمي الحصة إذا وقع على سوب فسوب ما في خيار الرؤية ولا خيار الرد ولا خيار أي شيء يأخذه يصيره لازم له بين المنابذه والملامسه والعقد المعلق بشيء على شيء والعقد المضاف على شيء كلها عقود يلفها الغرر والغرر في محل العقد هو الجهل, الجهل بالكيف والجهل بالكم كان يجهل جنس جنس المشترا يجهل نوعه يجهل صفته يجهل مقداره ويجهل ايضا أجل أو عدم القدرة على التسليم كل ذلك يُعتبر غرر غرر في العقود التي التي تبطل، وهذا بيؤل الغرر كما قلنا، بيؤل حقان حق الله في وحق حق حق الأدمي لذلك يطبق فيها قاعدة مطلق النهي يقتضي الفساد. أما بيؤل ضرر فلا، يعني بيؤل ضرر فلا، بيؤل ضرر تتوقف على على على الذي وقع عليه الضرر هل يرتضي به أم لا؟ أحد يستطيع يضرب لي مثلا من بيوه الضرر السلام عليكم أخوي. <تصفيق> عليكم <تصفيق> السلام ورحمة الله. الآن موعد أذان عندنا. طيب الآن تذهبون وأنا سأستأذن أنا عندي دروس بعد ذلك ماذا <تصفيق> سنفعل نحن الآن في الأوقات؟ الله يجزيكم الخير. أبلغوني. ماذا عندكم؟ التوقيت, التوقيت, التوقيت يكون متى عندكم؟ أربعة ونصف يكون مناسب. كان؟ أربعة هذا قد ثلاثة ونصف أربعة ونصف مكة قد يكون طب يعني يعني يعني, يعني تسمعوني الآن تسمعوني؟ السلام عليكم. نعم نعم نسمعك. يعني تريدون من الثل من الثالثة والنصف من الثالثة والنصف إلى والنصف؟ أيه التوقيت أنا؟ من الرابعة لين. عند عندكم عندكم الرابع في مكة الرابعة والنصف؟ إيه نعم نعم. ممتاز ممتاز نعم. ممتاز. طيب أنا أترك لكم المجال الآن ولو أردتموني ما أدري الأخ يرسل ليها رسالة لأننا أيضا مرتبط بدروس هنا عن ميكسلر يعني شوفوا أنتوا لو هو بقي لنا مبحث واحد أخير في المقدمة التي نقدمها في المعاملات المعاصرة لندخل بعد ذلك في عمدة, في عمدة ما نشرح إن شاء الله السؤال الأولى للتطبير التطبيق ما هو النهج المحمر عليه هو هو المنهج المقرر عليكم حيكون أبحاث في المعاملات المعاصرة هذه الأبحاث منتقاه من كثير من الأبحاث المعاصرة في الكلام على المصارف الإسلامية المعاملات البنكية وايضا في العقود عقود المركبة والسلام الموازي وسندخل ايضا في بعض أمور البورصه في هذا الباب. هذا كله سيأتي مرتبا سأبعثه لأخي لأخينا الفاضل اللي هو المسؤول عن الحجر الآن سأبعثه إليه وهو يعني يبعثه اليكم وإن شاء الله يكون خير بإذن الله يمكن لكم أن تأخذوا كتاب أصيل في هذا الباب في والاستساق للدكتور السلوس والأبحاث تكون معه حتى تعلم المسائل المستجددة نشرح بها سمعتوني نعم سمعت. ممتاز الان الاخوان نعم اسم الكتاب يا نعم اسم الكتاب فقه البيع والاستيثاق والتطبيق المعاصر للدكتور علي تالوت شكرا بارك الله فيك ولكن هناك أبحاث هي المهمة جدا التي ستأتيكم نأخذها كل أبحاث عن المعاملات المعاصرة. طيب دكتور الآن جاء المغرب الجميع, الجميع يقولون اقتصاد المغرب ذاب وفصله. فإن كان يعني احنا تعتبر احنا في المقدمة والمقدمة قد يعني وصلت إلى قريب من نهايتها. فإن كان يبقى نظبط المعاد بعد ذلك من ال المحاضرة القادمة. الآن مكاتب كثيرة جدا. السلام عليكم. عليك الله الله الله أحسن. نعم. سيد خان فاضل بارك الله في البيوع هذه التي لفها الغرر والجحلا. يعني راسه الخيار فيها يعني جميعا تكون تكون حيله شرعيه يعني جهة. ما ما في خيار فيها الخيار في بيع الضرر ليس في بيع اللي شو بيقدر لا في بيع الغلط جزاك الله خير شكرا. أحسن الله عليك بارك الله فيك عليكم, عليكم السلام وبركاته. بايع المزايدات هذا اللي يبيعونه على السيارات هي سلاح. زايدون عليها إلى أن يصلوا إلى سعيد. يا صاح بقى بقى يا صاحب بايع المزايد يا صاحب بشرط بشرطها ل يكون هناك نقص. هم يعني يتفقون فيما بينهم مثلا الذين يبيعون يعني يزيدون الآن يرتفع قيمه الحقيقيها. ويضربون بها المشتريين. نعم هذا حرام بين بين الحرمة. أما أصل بيع المساعدة، أصل بيع المساعدة يجوز ما في شيء. الله. رضي الله عنك. هل في سؤال آخر؟ اخونا المسؤول ما... أين هو ما اسمه السلام عليكم عليكم السلام وبركاته خ... خادمكم السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته خادمكم تفضل تفضل تحت امرك هات سؤالك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تحت أمرك. عليكم السلام. رضي الله عنك. يا رب عنك. نرجع لمسألة لمساله البنوك القاعده التي تقول لابد من قبض البضاعه قبل بيعها نعم. لا تبع مالك تملك هل الان الاوراق التوقيعات لا تقوم مقام هذا الامر الملكي يقولون تقوم مقام والجمهور يقولون لا تقوم مقام لا بد من قبض السلعة ولا بد من نقلها من مكانها لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحوزه حتى يقبضه حتى ينقله نعم <تصفيق> بارك الله فيك <تصفيق> تحت امرك إذن طيب الاخوة تازر تصلي نعم هناك اين اخونا المسؤول عن الغرفة انا طب انا انا مضطر للخروج <تصفيق> الان السلام عليكم انا جيت قبل لا السلام عليكم اين اين المسؤول عن الغرفة نعم نعم ما المسؤول عن الغرفة عبد الرحمن أنت مين انت طيب الآن المايكات المفتوحة دي الآن هم ذهبوا يصلوا ي... يذهبون يصلون واتفقنا على المعاد يكون ثلاثة ونصف جيد الآن ماذا أفعل أنا نعم بتوقيت مصر إن شاء الله من ثلاثة ونصف إلى, إلى الخمسة, الخمسة ونصف أيها أتقول لي سلامة الله جميعا معاه يا... دكتور نعم إلى الخمسة صدقى صدقى في ايوه يفضلون من السادسة الى السادسة ونصف تقريبا. نعم. فنج على محاضرة من ساعة ونص. خلاص اوافق من, الساعة من الساعة ونصف الخ جيد؟ جميل. العصر الله عليك. طيب طيب ممتاز. أحسن الله رأيكم. لا، لا، من ثلاثة ونصف إلى خمسة بتوقيت مصر. بتوقيت مصر. نعم. من الرابعة إلى السادسة. إلى السادسة بتوقيت مكة. بارك الله فيكم. أحسن, أحسن الله فيكم. أستأذنكم الآن. أستأذنكم الآن. أستأذنكم الآن. السلام عليكم وبركاته. أحسن الله وعليكم السلام <تصفيق> ورحمة الله. طيب هنا انتم منتظرون ربع ساعه او نصف ساعه ونبدا معكم ان شاء الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته